إن الصوم لا قد يكون لنا ذلك إنه طالب من الله أو أعظمي أعظم على طلب من الله هذا كفى إن الصنم يضع الرب في ذلك اليوم بين يديه وبين وديه وبين الناس والرب بين كفى إن الصنم أعظم طلبات الله عزوجل كفى إن الصنم أنا أقول لك يدري كذا يعني من النقاش ده في ان ساعه في قناه فوتو بالاول دي مبار مار عليك اليوم وطبعا الصنعه عندنا والصنعه اللي وصوني الصنعه وصوني حضاره لواحد كنت قلت ان في ديزاين عاين احداث المشتريات تخلي فبيحفظ جاهزه بنحفظ عليهم بشكل شديد بخلي الارقام يقدروا يثبت انا ورجيك الصنعه دي بتاعت تطبق المعادله كل شيء فالنسان لو تعود نفسه على صومنا الان الآن نحن أن نحن بالتجمع علينا باردك هتلقى السونة الإسلامية بتعملية سبحانه الله في مصن الله عز وجل مثل البسان المتعرض على الصدمة الباكرة وكذلك الصوت البسان المتعرض على الصدمة الباكرة ولا يطوع نفسه ولا يطوع نفسه لذلك الأمر بالنسبة لأيام العالية بسلوشية مثلا تخلي حاجة حبوة وإنهان فترة إنتي مش هتستور من أيني فترة لأن خلاص وحوّلت على أن صامت له لحياته لأموهما شوفنا هذه الضغط وهذه اللي أعمل ثلاث ثمثي بناسي إن النفذان إن منّا وينّحا إنّ من حجيانين عشرة أيام يستمر وللعود إلا الله وللإستخبار وللديام وينحا السماوات وللطمح السجيئات وهذا فراح الجرجات من أفقى رجل سبحانه وتعالى أن يجبني ودفتكم ثلاث ثمثي أنا نستطيع من فراحتان إشان الناس يقولون لأ فراح لي إذن الله سنقول بالعالم فذكر الحديث تأكد فيه من الإسلامية تحميل وتحميل وتحميل وتحميل وتحميل هي تذكرية لكن إذا كانت الأمر من أولاد إسلام لماذا لا تفعل الإسلام؟ لماذا لا تفعل الإسلام؟ ولا تنسي في مساحنا في الخريق أنني أعجب عيد المسكوش في طوارق ومن المسكوش في حال وقت حقيقي فيها حراح والله إذا أبداً ما يتمه خلال بالعالم يكفي ان يعد الى نفسه ويرد الخطوه عشان يخطر عليه يستعانه ان تقبل بعد كذا مريضه من اذن وبعد كده بعد كذا فيه مسجد ربنا اعاند اللهم اعنا على الوجه و اشكركم واسمعوا هذا ماذا تنسوا بهذا المسجد في اي طالب اي طالب من خلال الملائكه اي طالب من خلال الملائكه اذا كان تهديد ايات مبارك dat is alles wat ik heb in handen. Wat ik heb in handen. Wat ik heb in handen. Wat ik heb in handen. Wat ik heb in in handen. Wat ik heb in handen. in وكنت استعد كل يوم الدرس ميم استعدي وكنت ميم شرط صلي يعني انا بترقب سبحانه وتعالى اني اقبل احب الارض المباركه صفر ورب الصحابه لكن صغيرين الى رب الصحابه ما كنت الايام السابقه دي الايام كانوا بيتذكروا قيم الايه ده هو افضل نجد في كل مره يصدق الى ذلك بشيء في بطنك ويخبز كل مره يزيد كل خدماته سبحان الله في المره الى ذلك التخذير لانه سنكون كان يوم تخذير خدمه تحذير من هذه الفتره المباركه او القربات عند الله عز وجل عمل الصالحات هنا في هذه الفتره في قيام الليل واهتموا بفتره الاستصفار الانتاج جد كاني ما دخلت في قول سبحانه وتعالى we moeten hier Ik ga. Ik de in de de ja. اه طب كان الملك القدوس وكان نائب القدوس والملك سوعيد كان نائب القدوس مستهزئا بيه وبعدين بعد كده دخلت جوه دي طرطيا بتجري خالص وشكلها واقف وهي بتنط في الاستقبال كل ما تيجي تطلع يقول شاء الله دلوقتي لازم نستكمل الحلقه طب بس كنت بقول ايه اذا الحبايب دول كانوا ينفعوا يعملوا شيء مفيد وموضوعه ده بتاع ديننا Misschien hebben de het. We hebben het. We hebben het. We hebben het. We hebben het. de hebben het. We hebben het. We hebben het. We hebben het. We hebben لمن <تصفيق> تناولوا حبلا كل ما كبوه من الحبلا إنك تبدأ بقولي عندك قدرة تقطع منك إيش قدرة تقطع من شو شو؟ كنا صدر في وضح النهار. أنت طعم الماء في له غير طرقة عن حد إنه يكويش. أنت عيني شيء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 النار يفضلها عليهم في <تصفيق> لكن النار يفضل ما تعلموا شيء إذا هو الحمد لله ما من مجالات أني ما خير لكن تخياني والتعرفة صلى الله عليه وسلم قبل قيامة الثلاثة هل تعلم أنتي أنصبت في هذا الوقت وتصدقتي في هذا الوقت باستعب المجزعة والثلاثة إن لو كانت أسان بأغاني جيد صبت وأنت ذلك لذلك لهذه الأذكار لذلك الله أنه ما شدت أحروسي ذلك أنا كذلك ليه جمال أقول ذلك بعد الثلاث بحب جدا حريص جدا ان نعلم ان ربنا يغفر يعني انا كنت كنت هجنن وهطلع هذا الزفت وهبقى عنها دي نعمه مش في اي فكر حاجه غير ده بس انا بقول ان في الشيطان بيتطور مع الاظهر مع التكنولوجيا مع, <تكلمجي> مع, <إيه>؟ مع التكنولوجيا <تكلمجي> Ook in de handen van de artiesten. Hadden we dat weten? Ik wil het haar eerst. Maar ik wil jouw doet dat ik voorleggen hoe ik het over mijn. Wat is het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? لذلك، أقول لك عشان أشيء لازم يعرفه بعض الناس، ما لو نخدم من كل شيء، أنا بالنسبة لبعض الناس ترا يعرفين هذه آية من بارك، هذا الآية من بارك هذا يعني هي غنية، هي غنية، هي الله كانت غنية، بعض الناس بتحسها الله بس، نحن كنّا نحسها، نحن كنا نسمعها، الحمد لله ربنا كان الحمد لله ربنا كان، الحمد لله ربنا كان، الحمد لله ربنا كان، الحمد لله ربنا كان، كان، الحمد لله ربنا كان، الحمد لله ربنا كان، الحمد بتيك حريص على كل وافأنه بعمل طريقة أنضة عشر وآلنا فلم ي серьجل أت tinha قوة الله في ف certain عن رباه او Antif Pearl والصصصات والصro Church يعني كل الأباطக أتيت هم يعني ما والشيت وقف السهيرة للمسيطовал الأولى هاتفهenza consumption حتى لو لم تكون هنا في أخرى بقى الالئمة بالضبط ضد الصروة أو تكوني جنسا من الأشياء التي تقارن مع بعضها إذا كنت في بقرة بقرة غير بقرة بقرة أو مثلا قطة عندما نرى أنهم يعيشون على الأرض، إندى، إتشين، لما ترى أنهم يعيشون ورجال ما كانوا يعيشون على مصاري، ترى لو ترى شخص يعيش على مصاري، تعرف الأرض،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 استخدمي هذه السعة العملية ولاي غير العملية. لما سئيت شفت من شيء أنام حرام، أحياناً نقول أن حرام شفت في هذا الأمر قال هي تعين على طين هي بتعين على الإنسان النية. لكن الأول إن الإنسان صار على أنام صار على أنام ما تقال هذه يوم قلنا دفتر لكن لوين تنسين يبقى بطلين. ال أو او ممكن تكون عاليه ال100 او 1000 او زين او زي الطبيعي الكبير هذا فقط فلا تنسي ده انت في اني على لحظه في العشر دول اللي ودي الفائده حتى لو لم يكن انت بتتصحى الله إلا 100 انت بتجري طب ده في في ما بكتريش. ما بكتريش. يعني موضوع ده الشغل بتاعنا rumah رحم مواعيد الشغل لانه مساحه في الاغراض كل مواصلات انا بشتريش هو كدا. في في الصوت في كانت طاوله السعره ليست من هذه الماديه في السوق وكذا كذلك هي هي اللي كانت ترتفع في جي بي دي ثم مليار بيت مالتي في, في لا اشرح كان سرقه لكنها مسربه فقط فقط لا كنا نربطها فقط لكن انا بعرف انهم يقولوا انهم بس كانوا قاعدا حملهم لبيت بيته نقف حول البيك. وإن يسعى ولي وإن يمرار وجهة وإن تستطيعين بيها تسعى لكل دائم وإنه يقوم بالأسفل للأسفل إن سبحانه وتعالى من بأنك سبحانه إذا في ذلك الأرض إذن لأن أبنى سبحانه وتعالى يسرهم أنهم حمالهم وأسلهم الأسفل من من هذا الأمر على كثيرنا ولا كثير من الايام واحد بس بقى مش نقولوا غير الجماعه من ايام اللي ضايعه ايام اللي ضايعه يعني كان خلاص السوق وما بتنقولوا ايه بس نقولوا بريناه في غيرنا الاحباء قسم مش معني كده نفس يعني انه القسم كره كل يوم زي فضل اكون مبسوط شيء أؤخر لكم من الإسانين وحسنة الأخلاق هو أخمار صحيح وإياك وحسن قلت لكم معاً من قبل يفتح حيث وإنه يتنظر عندي أصبع عندي عنده الله رجل وقفت أمري من الله دوجه عندي توفر على الله سبحانه عندي أصدق عندي خشوة عندي يعني مثلاً ناس فيه ذلك شديد سبحان الله هل تتكلم بالأسع عن إيه ناس <تصفيق>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 ورزيكم <تصفيق> هذا الأمر لا الله من لا تنويش دوانات فعالك تبني معاهل القرآن القرآن وديك العبارة أو مع بعضي القرآن لا، كوني لأهمني كوني لأهم هكذا أنا أخذني إذن الله لا يجعلني أهمي الأهمي لا تنوي بس بحيث أن في الأسبوع من الأحد إن شاء الله أخذني فيها ونأتي أحد بإذن الله العرض سنجي نظمي في إذن الله هائل كما يرامنا في من اتقى فله مريع ونيع ليس من يلحق الى اجله ولا وتفصل, وتفصل هذا التغيير بالفعل كما في ايه كلمه علمت او قلت ها او قلت هي قلت تقول كلمه على الجمل لا انا عايزه اقول انت عندك مبالغه في الكثره خلي بالك البنات بنات ده ايه ايه مبالغه في الكثره انت لو عملت بعد القصه يا روحي من فلطيني اول ان, لكني إن. إن. إن. إن. إن في فرق بسيط ان هون لا تنشير إن بالين مع اللغه التركيه اللي عنها مددا في قناه ان كل اقصى سرونه ما بتفيش ما كل ضو ده ترى مضيح حد اخوة ها منها يوم ولي وكذلك قلمت كلمه هر يخوه هر ها حد اخوة انت تبعي اخوة عرائي انت والو ها قام ما بينه مرتو خلاص فتحها قال انا بقول قالو لا كيف كده ما دامها قامت فوق الما اعرفه انقد بقى بقى اه طيب طيب هي هي هيو لا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 We hebben de handen harder te We hebben de We hebben de handen goed. We hebben de handen goed. We hebben de handen goed. We hebben de handen goed. Heel goed. Ik heb het Ik zo طيب احنا ناخد بقى ايه قيله يلحق بها الضمير في تاء ها على هذه اللي في يقع في هاء الضمير ما يسمى بصوره هاء الضمير أو ما تستدعى للمشور دلغاية من الضبتة دواوية كانت الأعمار من المولياء كانت محصورة الشرط أن تكون متحركة وتقع بين متحركين لا تمد هاء الضمير لكي نعركوا لا تمز هاء الضمير إلا إذا كانت بين متحركين وهي إيه؟ متحركة أيوة. طيب تعالوا بقى نخرج زي إيه بالضبت كلمة ايه فانه على رضوانه القادر إنه ان ينبغي ان ينبغي ان ينبغي على ينبغي ان على ان كده ان ينبغي ان هذه ان ينبغي ان ينبغي ان ينبغي على ينبغي وعلى ردعيه لا قادر طيب كيف سرنا تضغي كبرى ولا انا هي الصغرى يعني هي الكبرى التضغيية طيب يعني هقول برضو إذا تقصر أقصر مدل الصلة إما صلة صغرى ليس بعدها هي حامدة, حامدة. وإما صلة الكبرى أن يكون بعدها إيه؟ حامدة ما له طيب ما له وما ما له وما من يقرأ الآية يقرأ الآية الذي جمع ما له وَمَا كَسَدْنَا عَنْهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا أَقْنَعْنَاهُ مَا ja, الرا ايه انت كده في دوارش واو و و و و و و و و طب حدوم أنتو أمثلة لا أمثلة عندي دي لا أريد أمثلة الصغرى عشان أجد ها ها الضمير ها حد اي أي وفاء وفاء وفاء إلا رباه كان لدينا خيرا ماها فلم عيني أيوه. لا هو هو خرقين لا هو عيني لا أكثر ليس مضبطين ليه عزيزي ليه عزيزي يا إبعالي يا إبعالي يا إبعالي يا واحدة بعد الثالثة طبعا من المعلمات التي أعلمتهم بعد إذن حدثت تقول لما تنقطع على الحلقة ثم تعود وتنقطع وتضمن تصحح نفس الأقطاع الفؤان مبناتها القران يحتاج الى الصاحب المصاحب لو القرآن، القران مشيت معاك دون قطاع تبديلي لو ليتوا اضعتوا ليتوا اضعتوا ليتوا اول ما يحتاجوا انا هو الهدي اول ما يحتاجوا قران عينيك لوز معك من اراد عين ايه عين اخلاص اخلاص اختي انا اقولك حاجه اعجبتك عنك كل من عجبني صعب جدا قم بوحده لكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا مرة لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا نعم؟ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا أنا دايماً أتنصنيه ده من أجلني، ومشيتين فوزني أصلاً من أصلاً على نحاول نناله، نناله قبل، نناله من قبل، نناله من قبل، من شيلوك، شيلوك وش؟ كان مرات كم؟ مرات، مرات، مرات، مرات ومرات ومرات مرات مستجبي، يعني مش مجرد جيبي خلاص خدت القراءة دي، أخذت مستجبي عشان أكمل الصحبة اللي فرناها، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، طالب، اه يا اه إذ قال له ربه أسلم اه ربه إذ قال له ربه أسلم أهلا <تصفيق> الحق هو ماذا؟ هذا يباني عميه إذ قال له ربه أسلم كده الكوة يا الكوة طيب هدولي برضو حق تانية ألوى أمل يحسبوا أن ما له أقال أحساب بعيدة لو حاجه حاجة الناس ببراك لما بديكم جيدة المسيحة لذلك الآن طوبة ما بقبتوا الصوت ما بقبتوا الصوت باقييني صوت عادي يحسبوا أن ما له عادي لأنك الصوت نفس درجة للإيه بقبتوا الصوت عن إيه عشان ما يدعون طيب ولكن لدينا ايام أخرى عشان وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك ولا وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك اللي وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتترك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك من ذكر الايه يا رجل ولا لا ولا اا احمد روح وطفخ المنيه ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا يكون في الولا الذي ا في ولا ولا وَلَا تَرُّهُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِنْ عِسْنُ طللل ها ايمان ها تريدها ضمير بعدها نجد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 kenen het kunnae en het <tankt> Hadden ze net een beetje rustig. Wanneer ze zeker hebben, is het wel een beetje zin. Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, على هند من الفطره لا كويس وانا بقرا يكون من صم في غير في إذا وكن ناخذ رزق نع... ماله ما له ولا كتر ازاي ماله وما كتر زي كلمه اليه ماله وما كتر قلنا ان هما لهما عشان عشان ننطق الكلام ده بالرغم المقراءه يا جماعه ما أغنى عنه مالوه وما كتبه كانت جميلة ازاي براسة الله ما اخطوها كانت اكثر جدا لعندنا اخر خمشة جيدة بس جهد جيدة باقربتها قوية ان شاء الله عليها يعني فيبقى طيب ناخد بردنا لاننا على مالو مالوه نحن هلا ازاي؟ طيب. إلى طعامي، إلى طعامي، لا يوم ينظر إليه، إلى طعامه. طعامه. طبعاً في كذا طعامه بينها. <سرح> كانوا إلى طعامه أموده توقيت فيه جدا ما كنت تعيش لأنه بعدها همزة يبقى زي أيضا خيط منا تقرأين نفس الآن لكن عندما يقف على طعامين يقف ازاي طيب يعني بالنسبه لي الامر لو اننا نعرف بعضهم هو لسه متحرك او هو حرك يقع بين حفل بين هو بين حفل بين حفل بين حفل بين حفل بين حفل بين حفل بين فيه بين لديك كلمة واحدة لحفظة اه احوالها اكتنا في يا بنادي خلي بالي تشخلينا سابع ثلاثة ما نرى في الآية احوالها اكتنا في الثلاثة احوالها مثلاء وخدمها عدد الصلة مطلقا لجميع الكراء عدد الصلة مطلقا لجميع الكراء انتقع بين ايه؟ الساكنين زي كلمة ايه؟ Well, that's the two. Okay, you look at it. I don't know what's طيب انا لو تكون اداه الله الملك الله الملك اداه الله الملك الله الملك اداه الله اللي اداه الله الملك اداه الملك اداه الملك اداه الملك اداه الملك اداه الملك بتاع الملك اداه الملك اداه الملك اداه الملك اداه يبقى هنا في اداه الملك اداه الملك اداه يا فكره لا عدم عدم اصلها اطلاقا لجميع الله النور طيبته هذه في ايات آي. هذا هي يلا عدم شاوي بالراس في من ان آتاهم المدّ المرضي. بعضهم بيقول عنده آتاهم طنّا. لا بيجيل المدّ الأول ولا بيجيل المدّ الثاني. إن طراء النوزل إن فيه كل حركة مضحّة. أن آتاهم هو الملك. ودايماً لكنه سجّعتني بقفل. الملك. وليه كان كامن؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَارَ <تصفيق> كيف لي أقول لا يعني أنا عن قراءة قراءة بتاعتنا منظونا سأكون حق من لحفل المكان أَلَمْ ترى مش أَلَمْ ترى في المين أَلَمْ في المفاصل المين أَلَمْ ترى أَلَمْ ترى المين والتاعة يجب بعض ألم ترى زيك تقرأيها ألم ترى إلى الذي حدث تقرأيها إلى المرة الثانية الذي ولك أنك تقرأيها في أسماء ألم ترى إلى الذي حدث الذي الذي ذي ذي ذي الذي الذي اللي... شديد يا بنات وان الفرق بين الحرف المكسور وبين اثنين الحرف مكسور على الفتحه كده قدامها على فتحه الذي الذي دي بي... ما بتكرر حرفين طيب ها في حاجه ثانيه يا بنات تقع بين الساكنين ها هات الايه اللي داخل المقطع الذي الذي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 كنت وعع صديق بشكل جيد ايه يا بنا ايه ايه راق راق راق إليه المطير إليه المطير لازم تفاصلت الراق طيب احسن بس نعرف اول لازم يكون ها ايه ثانية يا بنا يقع يقع, يقع عشان بيت احسينيها تقع هذه الضمات بين ساكنين حكمها عدم السلة مصلحا لجميع القرار هذه الآية من القران في هذه الضمات تقع هذه الضمات وَقَالَ الْيَهُودِ وَالْنَصَارَةِ نحن نحن informação إلا teamm боль قل فيما يُعاد إذا فرد من يَقُتِّلُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّي مَنْ يَشَاءُ وَيُسَاهِدُ سَمَاءً وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَالِي فِي لا بَرْدِهَا بِسُلْطَانٍ مش كله على ترقبات ديال بنت انا طيب هل في حد يحدد بين الآية الثانية ما فيها هاا التكافل بين المحللين يا منى نعم يا منى فيها لكن بين المحللين ها بين تكنين تحدد بين تكنين منى يعذيرهم نعم و هي هذه هذا عند بنت هي قراتها نعم ليه بدنا نيا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 هي هي عليهم. ها دمير بين السكينه اولا هادي اي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي هادي اي فلذلك, فَلِذَلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم اعمالكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ثكل بيت الله يا حاضر قوم طيب نرجع من تاني نقول انقاع بين متحركين سلم كل القران هاتيه لي متحركين اي قرآن يا بنت مش ده متحركين عسى ربه ان تلقهم تَنِي ذَنَجَلُتْ يَلَّا يَا <تصفيق> ما كسب سيصل لنا نار ذات لهب وانراه حممى يا منى وانتم عايزين نتعلم عربي يلا يا ربنا لا اشرب السكر المذاق طيب ناخد ده يا حد ثاني ما قراش نقول له تحياتي يا طه وعلي ما بعده وعلي يُنْعَى <سؤال> طيب هناخد اللي هي ان تقع هو ان تقع بين الذين ان بين يقع قبلها متحرك وبعدها ساكن ان يقع قبلها متحرك وبعدها ساكن قبلها متحرك وبعدها قبلها قبلها متحرك وبعدها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 ولكن يجب ان يكون هذا هو متحرك من الهدف من ساكن من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من طيب من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من دهول عندي دهول عندي في يا الحمد حمد يا رب حمد يا وانا الحمد والاي دي الحمد الحمد كنت خطه مرور السراعه ها حتني بيننا قبل الحمد بعد السيكل ووصلولي الصوره اننا طالعين مفاجاه بنات النهار الدوره بعدين ها ها مين اردت ان اكون مسافرا لان اكون مين لان اكون مسافرا لان اكون مسافرا لان اكون مسافرا لان اكون مسافرا لان اكون مين لان اكون مسافرا لان اكون مسافرا لان اكون ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني لا ماكيني لا ماكيني ساكن ماكيني ماكيني متحرك وساكن ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني ماكيني قوله اخير ولا الحمد وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير قولي ان اياك نعبد سَأَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ dat is niet iets Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. En de kennis van Noor, de handelaar, dat is het. Ik ben het even kijken. Ik ben het even kijken. Ik ben het even kijken. Ik ben het even kijken. Ik ben het even ده هو الخير واحد تبارك اذا ما انت كان مرض الخطايا دي ربنا يشفيه يعني وهو على كل شيء صح يا ها هي قبلها يا دين هل من قبلها الحاج وعلا ساكل كمير وحلام فالله حال احنا اول حال احنا اول حال حاج والارض وعديه <وأحينا ستعودج net repay> <hating> <مسي Ashieur>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 ja ja <tru> <tru needles> ايه ده ايه ده بيقلبني انا على قلبي انا على قلبي انطوني Ashhadu an la ilaha illallah Heilige Heilige Heilige Heilige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 I'm oh. you oh. ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان ان هذا المكان من يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب